الوحدة الثانية الدرس الثالث الانترنت واحد استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم قصه تلخيصا لزملائك وسائل الإعلام الاجتماعية نشأت وسائل الإعلام الاجتماعية من التكنولوجيات المستقبلة التي توفر للملايين من المستخدمين الاتصال في اتجاهين. يتبادل المستخدمون المعلومات والآراء والصور والمقتطفات الصوتية وأفلام الفيديو وغير ذلك من الكثير. تزداد عدد وسائل الإعلام الاجتماعية يوما بعد يوم، ولكن أشهرها الثلاث الكبرى فهي. فيسبوك وتويتر ويوتيوب فيسبوك وهو موقع على شبكة الإنترنت يمكنهم أن ينشئوا فيه ملفات سيرتهم الذاتية وأن يتبادلوا الرسائل مع الأصدقاء وتويتر وهي خدمة وتتيح لهم إرسال وإعادة إرسال فوري ويوتيوب وهو موقع على شبكة الإنترنت يمكن أن يرسل إليه المستخدمون أفلام الفيديو ومشاهدتها وتبادلها